لَقُمَا جَنَّ حَذْلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبِ الرَّحْمَةِ مَا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان ازال قربا حقا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر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 وَإِمَّا تعرضن عنهم ابتراء رحمة من ربك ترجوها فقل ان كلغم قول ما ولا تجان يذكر ما لوذت طيب ما تكون لمن حس